خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها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 إنه علِم بذات الصدور، وإذا مس الإنسان برضٍ دع ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله.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 من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرايا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 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ الله نزَّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية قش عرض منه جلود الذين يخشون ربهم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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزية في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا لل... في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا وتشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أرسلنا عليك كتاب للناس بالحق فمن فلنفسه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ رَائِهِمْ بِوَكِيلَ اللهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَى لَهُمْ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْم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 وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَيَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْرُونَ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 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مُقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 حتى إذا جاءها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم سلم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاأيومكم هذا قادوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صِلَ دَخُولُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَصِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ الزُّمْرَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُطِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا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 وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين